Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik 113 Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma nefsi نفس بأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فقال الملك ابتوني به أستخلصك لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مجيب أمين قال جعَلَني على خزائِهِ الأرض إني حفِظُهُ وَكَذَلِكَ مَكَّةَ لِيُسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَذَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ يُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ بَلَغَضِيرُ أَجْرَهُ حَسِينٌ ولأجروا الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا مجتغون وجاء إصبة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيلب أن خير من زيد فإن لم تأتني به فلا كيلب لكم عندي ولا تقرضون قالوا سنرى لأعنه أباه وإنا قال الفتيان لعل بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا غلبوا إلى أههم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قال. سَيَعْنَى عَنَائِ قَنَا نَكْتَل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنْتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَخِيهِمْ قَدْ فَاللَّهُ صَيِّم فَذَا الْأَرْحَامِ الرَّحِيمِ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَأْوِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ ونَمِيَوْ أَهْلَنَا بَنَحْفَ أَخَانَ وَنَزْدَ كَيْلَ بَعِيفٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُغْسِلَهُ مَعْكُمٌ حَتَّى تُتْنِ مَعْثِرًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّهِ بِهِ إِلَّا فَلَمَّا آتَاهُم مَّنْفِقَهُ قَالُوا اللَّهُ عَلَّامُ مَا نَقُولُ بِكِير فَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا بِبَابٍ وَاحِدٍ إِذْ صُلِّمَ مِن أَبْوَابٍ مُتَفَتِّحَةٍ وَلَا تُنْعِمُوا الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكهون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسه يعقوب غضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آبا الله قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم بعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العين أنكم لزارعون قالوا فأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صبا الملك ولمن جاء به حن بعيد وأنا به زعيم قالوا تَالَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا نالوا نفسا في الأرض وما كونا سارعين قالوا فما جزاؤه إن كنت كاذبا قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء ذلك نجذب الظالمين، فبدأ بأعيتهم قذف عائ أخيه، ثم استخرجها من بعاء أخيه. كذلك كذنى يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا. يا الله نرفع درجات من نشاء ففلق كل ذي علم عليم قال إن يسرح فقد سرط أخ له من قد فَأَنسَاهُ وَيُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أنتم شر من كنتم والله أعلم بما تفسرون قالوا يا أيها العزيز إن لنا شيخا كبيرا 119. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين 110. قال بعاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالبون فلما استيأسوا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 أو يحكم الله لي بهذا خير الحاكمين اغبعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا الْعِيرَ الَّتِي أَخُذْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَدَّرُوا جَمِيلًا عَسَى اللَّهَ أَن يَأْتِينَ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ بَالْعَلِيِّ الْحَكِيمِ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ قَالَ يَا أَسَفَعَ لَا يُسْفَعُ بَبْيَضَّ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَاضِمٌ قَالُوا يَا أَيُّهَا تذكر يوسف عَلَيْهِ تكون رَبِّكَ أو تكون من الهالكين قال إنما لَنَا بِهِ وَقَدْ إلى الله بِرِجْلِكَ من الله ما لا فِيهِ مِنَ مَا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 فَالْعَزِيزُ مَسَّ مَا بِأَهْلِهِ وَجِئْنَا بِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَةَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ 119. قالوا أئنك لأنت يوسف 110. قال أنا يوسف وهذا أخي قدمن الله علينا إنه من يتقب يصدر فإن إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَعْرَضَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَلَقَّى اللَّهُ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَافِينَ قَالَ لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْجَوَّ يَوْفِهُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَنُ اذهبوا بقميص هذا فانفوه عنا وجه ابي ياتي نسيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريحا سف تفندون ك لفي غلالك القديم، فلما أن جاء البشر القاه على وجهه فتتبصيرا، قال ألم أقول لك إن مِنَ الله ما لا تعلمون قال يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنكنا خاطئ قال سوف أستغفر لكم رضي إنه هو الوافر الرحيم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَبَى إلَيْهِ أَبَوَيْهِ فَقَالَ دَخُلْ مِصرَ إن شَاءَ اللَّهُمَّ أَأَبِيلُ فَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعُرْشِ فَقَضَوْهُ لَهُ سجدا فَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْبِيلُ يا يمن قبل قد جعلها ربي حقا 118. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البنو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آنَ تَنْزِيلُ مِنَ الْمُنكَرِ عَلَمْ تَنْزِيلٍ تَأْذِينِ الْأَحَابِيثِ فَاطِرَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيُّ والآخرة توافي مسلماً وألحقني بالصالحين ذلك من أمباء الغيب نوحه إليك وما كنت لديهم ذل معه فهم يذكرون وما أكثر ناس اذا حرست بالمؤمنين وما تسالهم عليه بان ابد ان هو الا ذكر للعالم وكاين من ايات في السماوات والارض عليها وهم عنها نعيرون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا بهم شركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بارتها وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسم إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمَدِينِ قَدْ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أفلا تعظمون حتى إذا استيأسوا الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فهج من نشاء ولا يرتب أسنا عن القوم المجربين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقومهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ر تلك آيات الكتاب والذي أرسل إليك من ربك الحب بلا جن ناسلئ من الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش بسخر الشمس والقمر كل مجري لاجل مسنن يدبر الأمر يفصلوا الآيات لعلكم بلقاء ربكم تلقنون وهو الذي متى الأرض ومجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يرشي ليلا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجابرات وجنات من أعناب وزرع نخيل وصنباد وغير صنباد بماء واحد فنفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآياتٍ لقلل يعبدون وإن تعجبت عجب قلهم أئذا كنا جرابا أئم قال في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأولاد في أعنابهم وأولئك أصحاب يستعبدونك بالسيئة قبل الحسنة فقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذل مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد عضال ويقول الذين كفروا لولا جِعْلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلَكِنَّ قَوْمَهُ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَضْغَثُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ فَكُنْ لَشَيْءٍ عِنادَهُ دِمْقَدَ عالمُ الويب والشهادة الكبيء وانتال سواءٌ منكم من أسرًا قم لو من جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارهم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 113. سوءا فلا معدله وما لَهُم من دونه من وال 114. هو الذي يريكم البرض خوفا وضمعا وينشر السحاب الثضال وَيُسَفِّعُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّبَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدٌ مِّحَالٌ لَهُ دَعْمَةُ الْحَقُّ والذين يدعون من دونه لا يستريبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبنو وفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ طَضْعًا وَكَرْحًا وَظِلَادٌ بِالْهُدُبِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ قُلْ أَفَتَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لَأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَغِيثُ الْأَعْمَى وَالدَّسِيرُ أَمْ هَلْ تستغي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 وما زالت أوبية بقدرها فاحتمل السير زبدا رابيا ومما يُعِدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يوم. يذ الله الحق الباقي، فأما الزبد فيذهب في وَأَمَّا وأما ما يفعل الناس فيمكث في الأرض، كذلك يذب الله الأمثال. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَرُدُّهُمْ حُسْنًا وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ دَأْبُهُمْ مَّا لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ لَو أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ معه أولئك لهم سوء الحساب وما ذاهم جهنم وبئس المصير أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكرون الأدب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقصون الميثاق والذين يصون ما أمر الله به أي صلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء انسان والذين صدوا ابتغاء وجه ربهم اقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب التار جنات علم يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأسواههم وذرياتهم بِأَسْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ ذَاهِبٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَدَرْتُمْ فَنِعْمَ عَقْدُ الدَّاء وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مثله بيعقون ما أمر الله به في الأرض، بيفسدون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سُوء الدعاء، 114. <تصفيق> ومن <lif temples> <صقح> يشاء ويغذر <ويقضية> 115. وفرحوا بالحياة الدنيا 116. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع 117. <فيقول> الذين كفروا لولا أنزل عليه آية قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُعْلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ الَّذِينَ آمَنْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِمُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ مَا مَآبَ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْبُذَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ 117. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 118. ولو أن قرآلا سيرت به القباب أو رطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأم جميعا، أَفَلَمْ يَيْعَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ كَمِيعاً وَلَا يَزَمُ الَّذِينَ كَفَعُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَفْتَحُوا غَرِيباً دارهم حتى يأتي بعد الله إن الله لا يخلف الميعان ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عضان فمن هو مقائم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 113. ومن يردن الله فما له من هذا له عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق 114. وما لهم من الله من باق نَسْنُ جَنَّةَ الَّتِي يُعْدَنُ التَّؤُدُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّ هَذَا دَائِمٌ لِظِلِّهَا فِيلْكَ الَّذِينَ اتَّقَوْا عُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ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 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ عُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَنَا بَاقٍ فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا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 كِتَابَ وَإِنَّمَا بَيِّنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِندَهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنك فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَنِ الْحِسَابِ أَبَلَمْ يَرَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ وسها من اغراء فيها فالله يحكمنا عذبا لحكمه وهو سريع الحساب فقد مكر الذين من قد فلله الملك جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عرب التار فيقول الذين كفروا كفرون استنرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رات كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز حميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وبيض للكافرين من عذاب شديد الذين يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبخونها عوجا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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِبْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّرِ وَذَكِّرُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ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 كبيعا، فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبؤ الذين من قبلكم قبل من حي عاد وسلوا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بينات فردوا أذيهم في أفواهم فقالوا فقالوا إن كثرنا بما أقسمتم به وإن لفي شك مما تدعونا أصبحهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَأَضِرِ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ يَدْعُو كُمْ لِيَ وَفِرَدَكُم مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُأَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنَّمَا تُم بَشَرٌ سريدنا أنت سدنا عما كان يعبد آذانا فأبطن بس القاندين قالت لهم عسلهم إن أحنا إلا بشهم مسموم ولكن الله ي 118. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله فعلى الله فليتوكل المؤمنون 119. وما لنا أن لا نتوكل عن الله فقد هدانا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رُسُلِهِمْ لَنِخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِنَّتِنَا فأوحى إلَيْهِمْ ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقابي وخاف بعيد واستفتحوا ذخاب كل جبار عميد من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 أَذَلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالٌ كَرَمَادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو بعيد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 فَمِنَ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّهُمْ لَكُمْ تَبَعَنَ فَهَلْ أَنتُمْ أُغْنُونَ عَنْهَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَمْ هَدَى اللَّهُ لَهَا سباء علينا أجزعنا أم صدرنا ما لنا من نحيص فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله بعدكم بعد الحق فبعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تدوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما فَارْتُبِ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَدْ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَادْخُلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ 30. تحيتهم فيها سلام 31. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة ضيبة كشجرة ضيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين فَتْحَهَا وَيُظْلِمُ ظُلْلاهُ الْأَمْثَالُ إِنَّ النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ كُسْتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا نَظَرَ يثبت الله الذين آمنوا بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بذلوا نعمة الله كفرا فأحلوا قومهم دارا ببار يصلون هذا بئس الغرار وجعلوا لله أندابا ليظيموا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقون ما رزقناهم سرا وعناية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض فأنزل من السماء ماء 119. وإخرج به من الزمرات رزقا لكم 110. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره 111. وسخر لكم الأنهار 112. وسخر لكم الشمس والقمر دائبي 113. <سخر> لكم الليل <والنهار> <وآتاكم> ما سألتموه وإن تعطون نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغنم كفء وإذا قال إبراهيم رب عن هذا البلد آمن ورجع بني وبني أن نعبود الأصنام رب إنهم نعبد كافرا من الناس فمن تبعني فإن له مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إن أسكت من الرِّيَّة بواد غير في زَوْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ نُحَرَمَ رَتْبَنا لِمِضْعِ الصَّلاةِ فَلِعَلَّ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إلَيْهِمْ تَهْوِي إليهم ثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى عن الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي جميع الدعاء ربي اجعلني مغين الصلاة ومن هبينيتي ربنا متى رب الدعاء رَدْنَهُ فِي أَنِّي وَنِّي وَلِدَ الْجَهَلِ الْمِنِّ يَوْمَ يَقُومُ حِسَابٌ وَلَا تَعْحَسَبَنَا اللَّهُ غَافِلًا عَنْ مَا يَعْمَلُ الْقَاطِعُونَ إِنَّمَا يؤخرهم يوم أشخاص فيه الأذى صاد مطيعين ونعي لا يرتدوا إليهم طرفهم وأخيدتهم هباء وأنذر الناس يوم يتهم العذاب فيقول في الذين ظلموا ربنا رَبَّنَا أَخْفِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْرَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ أَفَلَمْ تَكُونُوا أَغْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِنْ سَبَالٍ وَسَكَانٍ في مساكين الذين ظلبو أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم ذفرنا لكم أمثال ذ قال مكرو مكرهم ذعى الله مكرهم وَإِن كَذَّبَكَ فَهُمْ مُتَجَاوِلُونَ مِنْ جِبَالٍ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ يَا رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأرض غير الأرض والسماء بات ببرزون الله البعيد الظهار، وترى المرمين يوم إذن في الأصفاد، سراديرهم من قطران، وترشى يا الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولنذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاعْبُدُ وَلِيَ الْذَكَرِ أُلُوَّ صدق صَدَقَ Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çeri